يقول السؤال ا ل أ و ل قبلة الشيخ هل إ ذ ا أ خ ط أ عالم من العلماء الكبار يجوز أ و يسع ل أ ح د من الشباب أ ن يرد عليه خ ط أ ه أ م يرد عليه عالم مثله حيث إ ن بعض الشباب ي ت ج ر أ على رد فتوى بعض العلماء التي, التي تكون الفتوى أحيانا محظورا شرعا كما يقول تكون و أ ف ت ى بها العالم نظرا ل ض ر و ر ة أ و ح ك م ة يراها هو بارك الله فيكم اكون ه ا معجولين ر لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله لا ورسوله. آدم أجمعين. صلى الله شريك الصالحين عبده صلى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن ما س أ ل ت م عنه ينظر و اليه إ من و ج ه ه كما ينظر و الى إ من صدرت عنه تلك ا ل م ق و ل ة ا ل خ ا ط ئ ة من جهتين أ ي ض ا وهكذا أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن ه م ينظرون إ ل ى ا ل م خ ا ل ف ة و إ ل ى المخالف ف ا ل م خ ا ل ف ة لا تخلو من ح ا ل ي ن إ م ا أ ن تكون م خ ا ل ف ة في أ م ر لا يسوغ فيه الاجتهاد سواء كان في أ ص و ل الدين أ و في فروعه ل أ ن ه ت ظ ا ف ر ت عليها النصوص من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و أ ج م ع عليها ا ل أ ئ م ة أ و كانت في حكم ا ل إ ج م ا ع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه و إ م ا أ ن تكون ا ل م خ ا ل ف ة حدثت في أ م ر يسوغ فيه الاجتهاد أ و أ م ر ان ل ص و ص تحتمل وتحتمل فالصوص ا ل أ و ل وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ف إ ن الخلاف ه فيه غير سائق أ ب د ا ويرد الخطا على قائله قائل. كائنا من كان ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من ر ج ل إ م ا أ ن يكون صاحب س ن ة عرف الناس منه ا ل ا س ت ق ا م ة عليها والذب عنها وعن أ ه ل ه ا كما ع ر ف منه النصح ل ل أ م ة فهذا لا يتابع على جلته وتحفظ كرامته و إ ن كنا رددنا مخالفه ف إ ن ا نتادب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعه الظلات وذلك ر ع ا ي ة لما من الله به عليه من ا ل س ا ب ق ة في الفضل و ا ل ج ل ا ل ة في القدر و ا ل إ م ا م ة في الدين فنحن نرعى هذا كله و إ ذ ا نظرت في كثير من ا ل ع ل م ه الذين هم على ا ل س ن ة يشهد لهم الناس في محياهم وكذلك ك ا نرجو و وكذلك ا ن أ ن ي ك و ن و ن بعد مماتهم إ ن شاء الله تعالى حدثت منهم أ خ ط ا ط زلت بهم القدم فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم و ص ي ا ن ة أ ع ر ا ق ه م وعدم التطاول عليهم بنافيات العبرات و إ م ا أ ن يكون هذا المخالف الذي خالف في أ م ر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه خالف قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا و... عن... عن الحق و ا ل س ي ا ق ا وراء الهوى فهذا لا ك ر ا م ة له عند اهل السنه يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه ب ا ل ب د ع ة والظلام ويحذرون منه ويغلبون فيه القول إ ل ا إ ذ ا ترتبت مفسده أ ك ب ر من ا ل م ص ل ح المرجوه ف إ ن ه م يكتفون برد خطئه ويحذرونه في انفسهم وهذا إ ذ ا كان ذلكم المبتدع أ ل ض ا ل له في البلد و أ ه ل ه ا ل ص و ل ة و ا ل ج و ل ة والكبسه ا ل ر ا ج ع ة والشوكه ا ل ق و ي ة ك أ ن يكون مخزي البلد أ و وزيرا من الوزراء مثل وزير ا ل أ ل ق ا ء او وزير العزيز او من المقربين من ا ل د و ل ة او من العلماء الموثوقين بهم عند ا ل د و ل ة وانا ح ن مستضعفون ف ا ن لا نصفه بشيء من هذا نقول هذا خطأ ا خ ط أ الشيخ فلان في كتف ولا نقبله منه العبره بالدليل الدليل عندنا على خلاف ه ويجب ان يكون الرد علميا ً ي ش ت ن ط على الكتاب و ا ل س ن ة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن ا ل م ه ا ث ر ا ت والعبرات ا النابيه التي تجعل السامعين يتقززون منها و ي و ف ر و ن منها و ي س ح د و ن في الحق الذي عندنا أ و الحق الذي ع ن د ك م لما يسمعونه من عبارات في غير محلها لا تليق ب ك ل ب س ل ع ل ف إ ن الرد الذي يستند على الكتاب و ا ل س ن ة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحر ويفند فيه الباطل ف إ ن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه و إ ن كانوا يحبون ذلك المخالف وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفطنوا إ ل ي ه ا ل ن و ع ا ل ث ا ن ي من ا خ ا ل ف ا ت ف ي أمر ي س و ق ف ي ه ه ا ك امر ي س و ق في ه ا ل ج ه ا ف أ ن ت تبين حسب قولك م ا ترجح ع ن د ك و ل ا ت ش و ع ع في الاجتماع ل ا ل ولكن تقول الصواب ع ن د ن ا كذلك وعلى سبيل المثال الترخيص في ا ل م ض و ء فالجمهور على وجوبه ومن ذلكم اصحاب ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ص ح ا ب ه رحم الله الجميع و ا ل أ ح ن ا ف ومن وفقهم ق على أ ن ه لا يجب فنحن ن ن ص على ا ل أ ح ن ا ف من غير ت ف ر ي ل من غير إ غ ل ا ظ في القول نقول الراجح عندنا أ و الراجح القولين الوجوب ومثال اخر تارك ا ل ص ل ا ة متعاونا فالجمهور على أ ن ه ف ا ش ق يشتتاب ف إ ن تاب و إ ل ا قتل حدا حكمه حكم غيره من ف س ا يغسل ويكفن ويصلى عليه و ي د ع ا له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من اهل الكتاب وهذا هو قول الزهري ومالك وهو ر و ا ي ة عن الامام احمد وعليها محققون محققون أ ئ م ة ومنهم الشيخ عبد العزيز ا ل إ م ا م ا ل أ ت ر ي المجتهد رحمه الله والشيخ محمد بن أ م ي ن ا ل إ م ا م الفقيه المحقق ا ل م ج ر ق المجتهد رحمه الله على انه كافر استتاب ف إ ن ك ت فان تاب و إ ل ا قتل رده وعليه ف إ ن ه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر ولا يغسل, ولا يغسل ولا يكفل ولا ي ص ل ى ع ل ي ه ولا ي د ع ا ل ولا يرثه المسلمون من اهلك ماله فيصرفه ي الحاكم في المصالح العامه ا ل م س ل م ي ن ف إ ذ ا نظرت في حال هاتين الطائفتين من ا ل أ ئ م ة ر ح م ة الله عليهم لم تجد أ ن المفسقين يصفون المكفرين ب أ ن ه م خ و ا ر ق كذلك لم تجد أ ن المفشتي ان, أن المكثرين يصفون المفشتي ن ب أ ن ه م وجع لماذا ل أ ن الكل ع ن د ه أ د ل ة ي ر ج ع أ د ل ة ق و ي ة ي ر ج ع إ لي ه ا ف ي هذا ا ل أ ص ل الذي ذهب إ ل ي ه نعم بقي أ ن أ ق و ل هذا العالم الجليل, العالم الجليل الذي ع ا الجليل ا ل ل م أ خ ط أ الذي أ خ ط ا في أ م ر ترونه راجحا هذا أ ر ى أ ن ي ن ص ح و أ ن يبين له خطا ف إ ن لم يقبل منكم فارفع ا ل أ م ر إ ل ى علماء أ ك ب ر منكم ومنه ف إ ن ه م ي ن ص ح و ن و ي ب ي ن و ن وسوف ت ر د و السنه ا إ ن شاء الله تعالى هذا ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله و ش ا ئ ر ائمه المسلمين عن ا ل س ن ة والهدى رحمهم الله يرى أن كشف المرأة وجهها أو يرى ان ل م ر يرى أ أو أ ة وجهها وجه ا ل م ر أ ة ليس بعوارك يجوز, له يجوز لها كشفه وشيخ ا ل عبد ا ل ع ز ز ي ر ح م ه الله وشيخ ا ل محمد بن ا ل ر ح م ه الله وشيخ ا ل محمد ا ل ر ح م ه الله يرون خ ل ا ف ذ ل ك لكن ل م ي ش ن ر ي ه عليك وعند ا م ي ر د و ن على الشيخ نصر ا ر ح م ه الله من غ ل ذ ي يشتري ان عليك و ل ا تدريب و ل ا شطر كذلك يرى ر ح م ه الله ت ح ر ي م ا ل ذ ه ب ا ل م ح ل ق و ي س ت د ل ر لك ومن ذكر ت من علمائنا وغيرهم ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا ي ت ر ب و ن عليه يقول الاخطاء الشيخ ن ص ي ه ل ا ل ب ا ن ي في هذا والصواب كذلك وهكذا بارك الله فيك أ ه ل العلم يوقف بعضهم ب ع ض ا وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أ ئ م ت ن ا وعلمائنا في ا ل م خ ا ل ف ة والمخالف فتفضلوا الى ذلك فليس ا ل أ م ر على حجه سواء